ну що в індустрії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 يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فاحمد الله عز وجل وبعد فاحمد الله عز وجل على تيسير هذه المجالس واساله سبحانه وتعالى ان ينفع بها ملقيها وسامعها ومن تسبب فيها وأن يرزق يرزقني وإياكم الاخلاص في القول والعمل إنه سبحانه وتعالى جواد كريم نجتمع في هذه الليلة في اولى هذه المجالس التي تتعلق بشرح رسالة نافعة إن شاء الله لمؤلفها الإمام محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمات الله عز وجل وهذه الرسالة صنفها عالم وإمام من أئمة السنة ومن أمة الدين أوضح فيها غور بعض المسالك التي تتعلق بمسألة مهمة يكثر فيها الخلط بين كثير من المنتسبين إلى العلم فضلا عن غيرهم ويحصل فيها الخلط بينها وبين غيرها من المسائل ولا شك أن في معرفة هذه المسألة المهمة نجاة وفوز للعبد وفلاح له في الدار الآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى ولا شك ولا ريب في ذلك إذ كانت هذه المسألة تتعلق بتوحيد الباري عز وجل وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة ولا شك ولا ريب ايضا أن بمعرفتها يميز العبد بين الخبيث والطيب وبين الغث والسمين ولا شك ولا ريب أيضا أن بمعرفتها يكون كشف كثير من الشبه التي تعلق بها من تأثر بشيء من الشبهات التي خالفت طريقة السلف الصالح وخالفت قبل ذلك كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في تقرير توحيد العبادة التي بها جاء النبي صلى الله عليه وسلم من عند ربه عز وجل والتي بها نجاح العبد وفلاحه وفوزه يوم القيامة والتي يكون فيها تحقيق شهادة لا إله إلا الله فهذه الكلمة أعني كلمة لا إله إلا الله كما يقول عنها الإمام بن القيم عليه رحمة الله عز وجل هي الكلمة التي قامت بها الأرض والسماوات وفطر الله عليها جميع المخلوقات وعليها اسست المله ونصبت القبلة وجردت سيوف الجهاد وهي محض حق الله على جميع العباد وهي الكلمه العاصمه للدم والمال والذريه في هذه الدار والمنجيه من عذاب القبر وعذاب النار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 ومقبول وطريد وبها انفصلت دار الكفر من دار الإيمان وتميزت دار النعيم من دار الشقاء والهوان وهي العمود الحامل الفرض والسنة ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة قال وروح هذه الكلمة وسرها إفراد الرب جل ثناؤه وتقدست أسماؤه وتبارك اسمه وتعالى جده ولا اله غيره بالمحبه والاجلال والتعظيم والخوف والرجاء وتوابع ذلك من التوكل والانابه والرغبه والرهبه فلا يحب سواء وكل ما كان يحب غيره فانما يحب تبعا لمحبته الى اخر كلامه رحمه الله تعالى رحمه واسعه ومن تأمل ان هذه الكلمه اعني بها كلمه التوحيد هي التي عليها مدار الفلاح والنجاح وهي التي عليها مدار العصمه من عذاب الله سبحانه وتعالى يوم القيامه وعليها مدار رضا الله عز وجل في الدنيا والآخرة فمن تأمل ذلك وتحقق منه فإنه لا شك ولا بد أن يسلك الطريق الذي يوصله إلى تحقيق هذا المعنى العظيم ويوصله إلى فلاحه ونجاحه في الدار الآخرة بإذن الله سبحانه ولذا كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في منظومته الكافية الشافية قال فاجعل لقلبك هجرتين ولا تنم, فاجعل لقلبك هجرتين ولا تنم فهما على كل امرئ فرضاني فالهجرة الأولى إلى الرحمن بالإخلاص في سر وفي إعلان فالقصد وجه الله بالأقوال والأعمال والطاعات والشكران فبذاك ينجو العبد من اشراكه ويصير حقا عابدا الرحمن، ومن أعظم ما يسلك العبد به طريق النجاح والفلاح عند ربه سبحانه وتعالى هو اقتفاء ما أمر الله سبحانه وتعالى به في كتابه واتباع ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته والعمل في ذلك كله على وفق سلف هذه الأمة عليهم رحمة الله تعالى وهذه المسألة هي قاعدة عظيمة من أخل بها فلا شك أنه يخل بجوانب كثيرة من هذا الدين بل قد يصل الإخلال بها, بها بهذه القاعدة أن يخل العبد بتوحيد الله سبحانه وتعالى الذي افترضه الله عز وجل على عباده والله عز وجل أمر عباده بالعمل على ما في كتابه سبحانه وعلى ما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأوضح الله سبحانه وتعالى أهمية ذلك في كتابه العظيم وأوضحه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في سنته عليه الصلاة والسلام وعلى ذلك سار الصحابة رضي الله عنهم وعليه سار التابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين فالله سبحانه وتعالى قد أنزل على عباده قوله اتبعوا اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء وقال سبحانه وتعالى فمن, فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى وقال سبحانه وتعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين وهذا الأمر كما أشرنا إليه إن لم يكن مداره على وفق ما فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى وفق ما فهمه التابعون لهم باحسان الى يوم الدين فانه ان لم يكن كذلك ففيه مزلة الاقدام وضياع الافهام وزيغ العقول وضلالها وانحرافها عن كتاب الله عز وجل وعن سنه رسوله صلى الله عليه وسلم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 وهذا المعنى هو الذي قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وهو المعنى الذي أخبر الله عز وجل أنه الميزان الذي يتحقق به أن يكون العبد مستقيما على دين الله عز وجل ويكون به الهداية فقال سبحانه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا أي إن آمن المشركون بمثل ما آمنتم به يا أصحاب محمد فقد اهتدوا وفي ذلك يقول سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فرضي الله عز وجل عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ورضي الله عز وجل عن الذين اتبعوهم بإحسان يتبع ذلك مسألة أخرى وهي المسألة الثانية المهمة وهذه المسألة هي مسألة تحقق العبد من إجماع من سلف هذه الأمة ومن سار على طريقهم على عقيدة واحدة وعلى اعتقاد واحد لما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وقد صنف في ذلك غير واحد من أهل العلم كما صنف الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني كتابه إجماع السلف في الاعتقاد فالسلف عليهم رحمة الله تعالى مجمعون على اعتقاد واحد وعلى فهم واحد فافهم هذه المسألة فإنها بها نجاتك وفلاحك وبها ينكشف لك كثير من تلبيس من لم يتفقه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كما سيأتي الإشارة إلى ذلك في موضعه بحول الله عز وجل ثم المسألة التي تليها وهي المسألة الثالثة اعلم بارك الله فيك أن تلك الإجماعات التي عليها سلف هذه الأمة في الاعتقاد قد تناقلها أهل العلم خلفا عن سلف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودونوها في كتبهم وفي مقالاتهم ورويت عنهم بالأسانيد الصحاح كما روي ذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وروي ذلك عن التابعين لهم بإحسان كما جاء عن مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم من التابعين بإحسان ثم عن أتباع التابعين ثم عن من جاء بعدهم إلى يومنا هذا يتناقلون ما دونه سلف هذه الأمة في كتبهم وفي مقالاتهم وما رووه في اثبات عقيده اهل السنه والجماعه ثم المساله التي تليها وهي المساله الرابعه وهي عظم شان التوحيد اعلم وفقني الله واياك ان عظم شأن التوحيد يعلمه من نور الله سبحانه وتعالى بصيرته وهدى قلبه فنبينا صلى الله عليه واله وسلم أعظم مراتبه وأعلاها عبوديته لله سبحانه وتعالى وقد كان أعبد الناس لله وأخشاهم لله عز وجل وأتقاهم له وأعظمهم محبة لله عز وجل وذلك لأجل ما قام في قلبه من العبودية لله عز وجل وهذا يعرفه من جعل الله سبحانه وتعالى في قلبه لذة محبة الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في, الصح في الحديث الصحيح ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما الحديث وهذا هو الذي عليه مدار التوحيد ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عز وجل عليه رحمات الله عز وجل قال ليس للقلوب سرور ولا لذة تامه الا في محبه الله والتقرب اليه بما يحبه ولا تمكن محبته الا بالاعراض عن كل محبوب قال ولا تمكن محبته الا بالإعراض عن كل محبوب سواه وهذا حقيقة لا إله إلا الله وهي ملة إبراهيم الخليل عليه السلام وسائر الأنبياء والمرسلين صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين انتهى كلامه رحمه الله تعالى وهذا الأمر الشأن فيه يطول وسيأتي الكلام عليه بإذن الله سبحانه وتعالى في ضمن ما يشار اليه خلال هذه الرسالة وسيتكرر ذكر ذلك وهذه الرسالة التي بين أيدينا ونحن في هذه الليلة بصدد ذكر بعض المقدمات والمداخل إليها حتى تكون معينه باذن الله سبحانه وتعالى على التعرف على ما سياتي بعد ذلك بحول الله عز وجل فهذه الرساله التي سماها الامام الالباني رحمه الله تعالى التوسل احكامه وانواعه قال التوسل أحكامه وأنواعه هذه الرسالة هي كما يظهر من عنوانها هي في الكلام على التوسل وبيان أنواعه وبيان أحكام كل كل نوع وقد قسمها المصنف رحمه الله تعالى إلى أربعة فصول أما الفصل الأول فهو في التوسل وفي معناه في اللغة وفي القرآن وأما الفصل الثاني في بيان الوسائل الكونية والشرعية وأما الفصل الثالث فهو في بيان التوسل المشروع وأنواعه واما الفصل الرابع فقد ذكر فيه بعض الشبهات وذكر جواب ذلك وبيان ضعف تلك الشبهات فقد اشار اليه الى مجموعه من الشبهات تتعلق بعضها باحاديث بعضها لم يثبت وبعضها لا يصح الاستدلال به وبعضها شبهات تتعلق بسوء فهم لنصوص الكتاب والسنة ثم أعلم رحمة الله عز وجل وإياك أن وضوح باب التوسل وفهمه يدور على مسائل وهي ستة مسائل ولعل البعض يزيد عليها المسألة الأولى فهي في معرفة الدعاء المسألة الأولى في معرفة الدعاء وأما المسألة الثانية فهي في معرفة التوسل أما المسألة الثانية فهي في معرفة التوسل وأما المسألة الثالثة فهي في معرفة الاستغاثة والفرق بينها وبين التوسل وأما المسألة الرابعة فهي في معرفة الشفاعة الرابعة في معرفة الشفاعة وأما المسألة الخامسة فهي في علاقة جميع ما سبق بالتوحيد في علاقة جميع ما سبق بالتوحيد وأما المسألة السادسة والأخيرة فهي في بيان منزلة الأنبياء والصالحين، فهي في بيان منزلة الانبياء والصالحين، فهذه ستة مسائل لا بد من ضبطها وفهمها حتى يتضح للطالب ما يتعلق نعيد هذه المسائل الست التي ذكرناها أقول المسألة الأولى فهي في معرفة الدعاء المسألة الأولى في معرفة الدعاء وأما المسألة الثانية أما المسألة الثانية فهي في معرفة التوسل وأما المسألة الثالثة فهي في معرفة في معرفة الاستغاثة والفرق بينها وبين التوسل وأما المسألة الرابعة فهي في معرفة الشفاعة واما المساله الخامسه فهي في علاقه جميع ما سبق بالتوحيد فهي في علاقه جميع ما سبق بالتوحيد واما المساله السادسه فهي في بيان منزلة الانبياء والصالحين واما المسألة السادسه فهي في بيان منزله الانبياء والصالحين وهذه المسائل الست كما ذكرنا قد يزاد عليها ولكن في معرفتها وفي فهمها كشف لجل مسائل الشبهات التي يتعلق بها من يتعلق بوقوعه في شيء من البدع التي تتعلق بباب التوحيد وفيها باذن الله سبحانه وتعالى كشف لكثير من ذلك وهذه المسائل الست كلها سوف ياتي ذكرها ضمنا باذن الله سبحانه وتعالى عند التعليق على هذه الرساله النافعه المهمه حيث سوف يشار اليها بتيسير الله سبحانه وتعالى في موضعها المناسب و افهم واعلم وفقني الله ووفقني الله عز وجل وإياك إلى أن الكلام في باب التوسل ليس هو ذاته الكلام في باب الاستغاثة كما سوف يوضح ذلك ويذكر لأن الخلط بين البابين أصل الوقوع في الشرك الأكبر والعياذ بالله عز وجل وباب كبير لذلك ومن المؤسف أن يحصل الخلط عند كثير من ممن ينتسب إلى العلم الشرعي فضلا عن غيرهم ولعل السبب في ذلك كما سيأتي بيانه وتوضيحه في موضعه بحول الله عز وجل هو أن أهل البدع وأهل الضلال الذين انحرفوا في هذا الباب قد زينوا لأتباعهم وخلطوا لهم بين التوسل والاستغاثة على ما سيأتي في بيان معناهما خلطوا لهم بين هذين البابين وغيروا كما حصل وغير من غير وبدل كما قال الله عز وجل ليهود قولوا حطه نغفر لكم خطاياكم فقالوا حنطه وقال الله عز وجل لهم قولوا راعنا فقالوا راعنا يعني يريدون به من الرعونه وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في من يسمي الخمر بغير اسمها وذلك لأجل أن تستساغ في العقول وفي الأذهان ويروج بعد ذلك ما يروج من استعمالها والوقوع فيما حرمه الله سبحانه وتعالى من ذلك وأذكر لك مثالا وهو لأجل تقريب الفهم فحسب وليس المراد به الإضاحة والتفصيل لبيان معنى التوسل والاستغاثة ولكن هذا يذكر لأجل الإشارة إلى وجود الخلط عند كثير من الناس والله سبحانه وتعالى أعلم يقول العلامه سليمان بن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله عز وجل قال اعلم أن التوسل بذات المخلوق أو بجاهه غير سؤاله ودعائه قال اعلم أن التوسل بذات المخلوق أو بجاهه غير سؤاله ودعائه فالتوسل بذاته أو بجاهه أن يقول اللهم اغفر لي وارحمني وأدخل لي الجنه بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم أو بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك فهذا بدعة ليس شركا وسؤاله ودعائه هو ان يقول يا رسول الله اسالك الشفاعه وأنا في كرب شديد فرج عني قال فرج عني واستجرت بك من فلان فاجرني ونحو ذلك فهذا كفر وشرك اكبر وشرك اكبر ينقل صاحبه من المله لأنه صرف حق الله لغيره لأن الدعاء عباده لا يصلح إلا لله فمن دعاه فقد عبده ومن عبد غيره فقد اشرك والأدلة على هذا أكثر من أن تحصر وكثير من الناس لا يميز ولا يفرق بين التوسل بالمخلوق أو بجاهه وبين دعائه وسؤاله فافهم ذلك انتهى كلامه رحمه الله تعالى من الدرر وبحول الله سبحانه وتعالى هذه انما هي اشارات يستفتح بها الكلام على هذه الرساله النافعه بحول الله عز وجل وسوف يأتي مزيد من البيان والبسط وكشف الخلط فيما يتعلق بهذا الباب لمن وقع فيه دون أن يدرك خطورة ما قد تلبس به من الضلال ومن البدع والانحراف أسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية وبحول الله سبحانه وتعالى سوف يأتي الربط بين ما سبق من المسائل وبينما سيأتي من من المسائل التي تتعلق ببيان الدعاء والتوسل والاستغاثة والشفاعة وببيان علاقة ذلك كله بمنزلة الأنبياء ومنزلة الصالحين وما يترتب على ذلك والفرق بين عبادة الله عز وجل وعبادة غيره كل ذلك سيأتي إن يسر الله سبحانه وتعالى وأمد في العمر بعد توفيق منه سبحانه وتعالى إلى الصواب والله سبحانه وتعالى وحده العاصم والهادي والمعين لما فيه الصلاح والهداية والرشاد ولعلنا نقف هنا وبحول الله سبحانه وتعالى في مجلسنا القادم نستعين بالله عز وجل وندخل في المراد والمقصود من التعليق على هذه الرساله و بهذا نختم اسال الله سبحانه وتعالى ان يختم لي ولكم بالصالحات وان يتولاني واياكم بالرحمات انه سبحانه وتعالى جواد كريم الله اعلى وأعلم